أعوذ <تضح> بالله السلام <السميع> عليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله الذي بعد ما بعدما أماتنا وليه النشور الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره أما بعد ما زلنا وياكم يا الحبة في الله في سلسلة الردود على بعض الشبهات التي يتنقلها الناس والتي يتنقلها للأسف بعض المسلمين والمسلمات بغير إدراك بغير وعي كامل إنما ينقلون ما يسمعون إلا ما رحم الله من هذه الشبهات التي تتعلق بموضوع الحريات هي أن الإسلام جعل المرأة خادمة للرجل وأن خدمتها في البيت واجبة وأنها مثلها مثل الخادم فهي شغاة في البيت طبيخ وسيل كنس كوي وأولاد تربية وهو مثل السيد مثل الملك يأمر وهي تلبي يطلب وهي تجيب فأين الحرية؟ التي حفظها الإسلام للمرأة وللزوجة أولاً يا الحبة في الله بد أن نعلم أنه لا يوجد نص شرعي لا في الكتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على المرأة خدمة الزوج وجوباً شرعياً ننتبه شو الفرق بين وجوب الشرع والتاني اللي بتحكي عنه هلأ يعني لو تأمَّن القرآن الكريم لن نجد آية أمر الله جل جلاله فيها النساء مباشرةً هكذا بخدمة الرجال ولن نجد حديثًا فيه كلامٌ صريح بإيجاب الخدمة من الزوجة على الزوج ولكن قال الله جل جلاله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن اي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف والعلماء عندهم قاعده هذه القاعدة تتعلق بشيء اسمه العرف والله تعالى قال لنا خذ العفوه وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين له حكمه في الإسلام فقد يكون في بعض الأحيان واجباً وقد يكون في بعض الأحيان مستحباً وغير ذلك لو رحنا على المكتب الإسلامي وجبنا كتب الفقه وفتحنا فيها باب حقوق الزوج وحقوق الزوجة فماذا سنجد في غالب كتب الفقه لأن البعض يستدل بهذا الكلام سيجد أننا العلماء في تلك العصور قالوا أنه مما يجب على الزوج أن يؤمنه للزوجة المسكن والمأكل والمشرب والكسوة وهذا له تفصيل كسوة في الشتاء كسوة في الصيف كسوة يعني غيار والمطعم الذي تكتفي فيه من الجوع والمسكن الذي يكفيها من الحر والبرد أقل مسكن يعني وما زاد على ذلك فهو خير منه وفضل منه لا ذكر الطبيب ولا ذكر الزيادة بالحاجات ولا ذكر الشعر ولا ذكر الجسم ولا ذكر السيارة ولا ذكر التليفون ولا ذكر الكهرباء ولا, ولا ذكر شيء من هذه فعندما تأتي بعض الناس عندما يأتي بعض الناس ليأخذ ظاهر كلام الفقهاء من الكتب كما هو ويسقطه على زماننا وينسى أن الأزمنة تتبدل وتتغير والعادات فيها تتبدل وتتغير المرأة في ذلك الزمان كان عندها خادم في كان نظام العبيد ما زال موجود ونظام الإماء والسبايا كان ما زال موجود فكانت المرأة حتى غير الغنية وحتى من كان زوجها ليس بغني كان من الأمور التي يأتيها للزوجة يأتي بها للزوجة هو الخادم اليوم بهذه الأوقات بالعرف العام من الذي يأتي بالخادم لزوجته الآن أو الخادمة هو الغني ولذلك لا يستطيع كل الناس أن يأتوا بالخادم فإذن ما هو العُرف؟ العُرف في ذلك الزمان أن المرأة يُؤتى لها بخادم والعُرف في هذا الزمان أن المرأة لا يُؤتى لها بخادم وإن أُتي لها بخادم أو خادمة فهذا تفضل من الزوج لها فالعادات والأعراف هناك كما قال الشرع مُحكِّمة العادة مُحكِّمة والعُرف مُحكِّم ما لم يُخالف لصًّا ما لم يخالف آية ولا حديثا وإلا إذا أرادت المرأة أن تقول أنا بالنسبة لي خدمتك يا زوجي ليست واجبة علي إنما هي تفضل مني ومن مني فشو منقول له منقول له طيب إذا الأمر هكذا أنت عم بتقيسع كتب الفقه بديك تأخذ الكلام كله وأنا بالنسبة لي علي بس يبلك غيار بالصيف وغيار بالشتي افتح لي إخزانة أفقر إمرأة اليوم بلبنان. في في عندها غيارين بس وأنا علي يجيب لك أقل طعامي بيكفيك من الجوع أفقر بيت شو بقلبه طعام وأنا علي يجيب لك أقل بيت يكفيك من الحر والبرد فقط هكذا بس إذا مرضتي ما تقول إلي بدروح دكتور. دكتور، انت دكتور دكتوروحي انت روحي لحالك وانت سروفي نفسك ما تقول لي عندي حوائج من زينة من مكياج من عطر من تليفون من تشريش تليفون من كهرباء من انترنت هذا كله ليس بواجب بتقبل فيه امرأة اي امرأة اليوم تروح انت لعندها على البيت او عند ابوها تقول له انا بتتزوج بنتك ولكن بهذه الشروط من يرضى واذا إذا يعني هي طرحت هذا فسألتها عن السبب قالت انا طالبة علم قرأت بكتب الفقه مكتوب هكذا اقول لها اقرأي كل شيء فاذا صحيح أن هذا زيادة ولكن هذا من الذي أمر الله جل جلاله به وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا العرف العام الآن في عوائلنا هل يمكن ببلاد أخرى أنا سفرت على أفريقيا ورحت على كثير من دول فعلا في بعض الدول الرجل ما بيكتابه والرجل هو بيصل تيابه أنا رأيت بأفريقيا الرجل يغسل عنده معادات خلاص هو يعيش في منطقة هذه البلدة العادات فيها والتقاليد هكذا وقص على ذلك أما العادات التي عشنا عليها لسنوات وتربينا عليها طالما أنها لا تخالف كتاباً ولا سنة تأخذ حكم الواجب فاليوم ما فيه إمرأة أقول له أنا ما بدي أطبخ أنت بتطبخ وهو كمان هو كذلك ليس عليه أن يفرض عليها بالجبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وقال له أن يعاشر النساء بالمعروف وأن يرفق بهن فقال رفقا بالقوارير وأمره أن يتطف بهن وأن لا يأمرهن وأن يحسن إليهن وكانت حياته صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج بس ما تجي إمرأة تقول أنا بالنسبة لي لا أريد أن أكون خادمة شو أنا شغالي في البيت بس شغلتي غسير وطبقه هو, هو شغال وين يعني؟ ولا أنت روح يجيب طيب البيت وجيب أنت الأكل والشروب واشتغلي هو يعمل في الخارج كذلك مثل الخادم هو ينزل من الصباح إلى المساء يعني يتكبد ألم وتعب الوقوف وعرض البضائع والشراء وإذا كان موظف كلام صاحب العمل وغير ذلك حتى يأتي بالرزق لماذا لم يقول هو أنا خادم جيب لك أكلك وشربك وغراضك هذا النوع من الكلام ينشئ بين الزوجين علاقة سيئة أما الأصل أن الرجل يتقن عمله في الخارج والمرأة تتقن عملها في الخارج وهي ترى أن ما يفعله الزوج تفضلا منه عليها وهو يرى ما تفعله الزوج تفضلا منها عليه هيك بتصير الأسرة متكاملة متآلفة متحابة أما إذا كل واحد بده يحاسب الثاني على الواجب والزائد والمستحب والمندوب والفرض والحرام لا يستطيع لرجل أن يكمل مع امرأة ولا لمرأة أن تكمل مع رجل وأختم بالحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي المرأة الأنصارية التي جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء أنا جاي أحكي باسم النساء فضلي يا رسول الله الرجال إلهم الجهاد إذا استشهدوا عند أحياء عند ربهم يرزقون وإذا انتصروا لهم الأجر أجر الجهاد ويسمعوا معك الخطب الجمعة ويحضروا الجماعات إحنا شو قلنا؟ نحنا كنساء شو قلنا؟ كان نعم بتقول نحنا بس شغلتنا بالبيت هياك أنا بدلنا يقعدي بالبيت بس خدمة الزوج هو بروح وجهاد ودعوة إلى الله وعلم وتعلم فقال صلى الله عليه وسلم يا هذه أخبري من بعدك من نساء هؤلاء اللي بعطينك خبريون وخلي الحديث يوصل للأمة ولنساء الأمة أخبري من بعدك من النساء أن حسنة بععل إحدى لزوجها أي حسن خدمة إحدى كن لزوجها حسن طاعة إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله أي يعدل كل أعمال الرجل خارج البيت فالمرأة عندما ترى خدمتها في البيت لله مش عم أخذ ما قلقك أنت بنفسك لله والرجل عندما يذهب للخارج وما يرجع يمنى انزوجته يقول الله عم بخدم لله أنا طالع اشتغل لله وهي عم تشتغل في البيت لله فيعرفون كيف يعيشون مع بعضهما لله والثآلة في الحياة فنسأل الله جل جلاله أن يؤلف بين الأزواج والزوجات وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن وصلي لهما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله